قال ارىت اذا وجينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انساني ه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا